موقع رياض القرآن يقال ي... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل ما في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا